بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى وبعد قال ذا وهذا هو الحرف ماذا الحادي عشر من أحرف المعاني الثنائية قال ذا لفظ له أربعة أقسام الأول أن يكون اسم إشارة فتقول ذا للقريب وذاك المتوسط وذلك البعيد ومن لم يرد التوسط جعل ذاك البعيد أي جعل لاكر البعيد ايضا وتدخلها التنبيه على المجرد كثيرا المجرد من ماذا من الكاف واللام وعلى المقرون بالكاف وحدها قليلا ولا تدخل على المقرون باللام لفظا المقرون باللام قال واختلف النحاة في ذا الذي هو اسم إشارة قال قوم منهم السيرافي هو ثنائي الوضع يقول الموضوع ثنائي وألفه هو, هو أصل غير منقلب عن شيء كما قلوا ذا كما وقال الكوفيون ألفه زائدة وافقهم السهيلي وهو عندهم اسم موضوع على حرف واحد وقال البصريون هو ثلاث الوضع والفه مقلبة عن أصل هذا من قوله البصرة ثم اختلفوا فقيل عن يا والمحذوف يا فالعين واللام يا آن وقيل عن والمحذوف ياء فهو من باب طويته واختاره المحذوف فقيل اللام وهو الاظهر لانها طرفه الى العين وهم يقولون اصلهما ذوي او ذوي او ذا او ذا الذي قال ذا قال مثل ما ثنائي وبعضهم قال له هو احادي ذا احادي ذا هي الاسم حرف الذا احادي ولا له زائده المذهب الثالث البصريون قالوا له هو ثلاثي اصله ذي ذي او ذوي ذي أو ذوي ها يقولون ماذا يعني ذي أي وذوي طيب قالوا اختلوا وزنه فقيل وزنه فعل تحريك ذي وهو الأظهر أو ذوي وهو الاخر واقل فعل لين وذوي ذوي قالوا استدلوا البصري على انه ثلاثي الوضع ما معنى الوضع السنه العربي يعني استعملت في العرب ثلاثي قال برد المحذوف منه متى رد المحذوف منه قالوا رجعنا المحذوف منه في التصغير حيث قالوا ذيه ولا اصل ذيه قال اولا بيصل كلامي على اسم الاشاره موضع او موضع غير هذا موضع غير هذا قال اثن يعني يكونا موصولا بمعنى الذي يروعه ولا يكون كذلك الا بشرطين ولا يكون موصولا الا بشرطين قال احدها ان يكون بعد ما او من الاستفهاميتين وقيل لا تكون موصوله بعد من طيب هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال والاخر ان يكون ان يكون غير ملغى وسيأتي بيان معنى الالغاء يعني الغاء تركيبه الله هو التركيب قال ومن ورود ذا موصوله قول الابيه الا تسالان المراه ماذا يحاول الا تسالان المراه ماذا يحاول ان احب فيقضى ام ضلال وباطل طيب قاله الابيه ماذا يحاول اي ما الذي يحاوله اي ما الذي يحاوله فما مبتدا وذا مع صلتي خبره ونحبن بدل من ما وإذا كان البدل مرفوع أو جواب الاستفهام مرفوع نعرف أن ذا غير ملغاه وهذه تأخذونها فائدة مثل ما قال الجواب مرفوع أو البدل الجواب جواب ما مرفوع أو البدل من ما مرفوع بهذا نعرف أنها غير ملغاة وأن ما أو من اسماء استفهام وأن ذا وأن ذا ما هو موصول بالرفع خذ الرفع علامة ما الرفع به ماذا الرفع الرفع الجواب مرفوع أو البدل من ما أو من مرفع خذ هذا البيت نصف عينيك الا تسألان المرء ماذا يحاولوا أنحبن فيقضى ام ضلال وماطل أنحبن تذكر أن الرفع ما هو الرفع ماذا يكون مع عدم الإلغاء مع عدم الإلغاء وإذا كان الجواب بالنصب أو البدل بالنصب فذا يعني ذا ملغاه ذا ملغاه يعني مركبه مع ما اسم استفهام مركب ماذا أو استفهام مركب من ذا إذن هذه فائدة جميلة جدا أنا قال الثالث أن يكون ملغاء ومعنى الإلغاء هنا أن تركب ذا مع ما يعني تصير ماذا ماذا اسم واحد ماذا اسم استفهام كلها ليست ما اسم استفهام وذا اسم وصول لا ماذا كلها اسم استفهام قال فيصير المجموع اسم واحدا ماذا أو من ذا وله حينئذ المعنيان حين حينئذ المعنيان قال أحدهما وهو الأشهر أن يكون في استفهام والدليل على أنهما تركبا قولهم عن ماذا تسأل بإثبات الألف لتوسطها وهي تعين ذلك في قول قليل تعين أن يجب يا خرج تغلب ماذا بال نسوتكم؟ لا يستفقنا إلى الديرين إلى الديرين تحنانا هذا قرير من يهجل؟ قرير يهجل أخطأ يقول يا خرزة أغلبة والخرز يعني صغير العينين صغير العينين يا خرزة أغلبة ماذا بال نشوتكم؟ لا يستفقنا إلى الديرين تحنانا أنا أقول تمشي الى ايش إلى إيش إلى الديرين والديرين هذه مكان في ديار تغلب آه مكان ماذا؟ كنائس آه كنيسة النصارى كنيسة النصارى هذا هو كنيسة النصارى كان يعني يقول له يعني ولذلك ماذا كان يذمها قرير يذم من الأخطال بهذا بهذا يذمه يهجوه بهذا يقول النساء دائما يعني ذاهبة إلى الدائلين يعني ما تستقر في البيوت ولا هي لازمة لمساكنها ولهدوعها و أيضا أحيانا يعني يذكر ما هم فيه يعني من من الاختلاط وكذا وعدم الاحتشام في الكنيسة فيقول إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها قعاذرا وضباء يلقى فيها الضباء وهي النساء والقعاذر أولاد بقر الوحش هل هذا مكان يعبد الله داخل يعني يعرض بهم انه اصحاب ماذا يعني اصحاب غزل أصحاب لهم. اصحاب لهم ضيق العينين يسمى خرز خرز خرز هذا جمع خزر نعم خزر قال والخزر جمع أخزر الخزر جمع أخزر. قال وقول, وقول الآخر وأبلغ أبا سعد إذا ما لقيته نذيرا وماذا ينفع النذير؟ إن قال ينفع. عن وقال ما با ماذا بال لشويتكم وكلمة بال ما تأتي. يعني في الصله ما تطرح صله بال وينفعنا ما يبتدأ بها الصله وإن الفعل الواقع صلة لا يؤكد بالنون والجمل الواقع صله ما تبدأ ببال بال هذا البال البال بمعنى الشأن يعني ماذا شأن نسوتكم؟ وسؤال علشان لا يكون في اوائل جملة الصلاة ما أتي ولا ولا يجوز أن تكون ذا موصوله البيتين لأن العرب لا تقول من الذي بالك انه غير متسق ولا يؤكد الفعل الواقع سلب النون وسترجح نعت التركي في من الذي يقرض الله قرضا حسنا من الذي يقرض الله قرضا حسنا أي من ذا الذي فإنه ذكر ايش ذكر الاسم الموصول ذكر الاسم الموصول بعده والموصول لا يدخل على موصول فماذا اسم استفهام والذي اسم موصول ولا نقول ما اسم موصول وذا اسم موصول والذي اسم موصول لا يتركب هذا لا يقع لا يقع قال وثانيهما ان يكون المجموع اسما واحدا موصولا اسما واحدا موصولا او نكره موصوفه او نكره موصوفه قال عليه بيت الكتاب دعي ماذا قال أولا كرى منصوه عليه بيت الكتاب دعي ماذا علمتي سأتقيه ولكن بالمغيب نبئيني دعي ماذا علمتي هنا ماذا يحل محلها الذي أي دعي الذي علمتي فهنا ماذا بمعنى الذي اسم موصول كلها اسم مركب موصول ماذا علمتي دعي ماذا علمتي أي دعي الذي علمتي قال ومنع الفارسي كبناه في البيت منصولا قال لأن لم نجد في المنصولات ما هو مركب ووجدنا في الأجناس ما هو مركب قال تنبيهن قد اتضح بما تقدم أن ماذا تحتمل أربعة أوجه أحدها أن تكون ما استفهاميه وذا اسم اشاره وثانيها أن تكون ما استفهاميه وذا اسم مصول ثلاثة أن يكون الجمعة سناحد الاستفهام الرابع أن يكون الجمعة سناحدا خبريا ويعرف في كل موضوع على ما يليق به أي على ما يناسب ما يتناسب به. ألا الرابع الرابع المعانيه الرابع أن يكون ذا بمعنى صاحب وإنما يكون كذلك حالة النصب نحو رأيته ذا مال. وبعض الطيء يعرف ذو الطائية عراب التي بمعنى صاحب فيقول جاء ذو قام. ورأيت ذا قام ورأيت بذي قام وعلم أن أقسام ذا المذكورة كلها أسمع اتفاق إلا الملغاء الملغاء هذا فيه خلاف ذكر المالقي أنه حرف قال الى الملغاء فإن صاحب رصف المباني من هو المالقي ذهب إلى أنه حرف إلى حرفيته قال وإنما حكمنا بأن ذا حرف لأنها قد توجد مال الاستفهاميه وحدها دونها تقول مال الاستفهاميه دون كلمه ذا وحدها قال دون مال الاستفهاميه ومعنى الاستفهام ومعناها الاستفهام وثغر معها ايضا وهي معها بذلك المعنى فحكمنا انها وصل لها ما معنى وصل لها زائده معها وصل لها يعني زائده معها ولاجل هذا الخلاف ذكرت ذا ها هنا لاجل هذا الخلاف ذكرت ذا ها هنا يعني لقضيه معينه إيه هذا هذا هذا ان شاء الله خير الحمد لله